يا علي يا علي علي اجل واشرف روايه كتبت بنور الهدايه معطره بعطر الولايه يا امير المؤمنين يا, أمير المؤمنين يا اجل واشرف روايه كتبت بنور الهدايه معطره بعطر الولايه والبار شاه توالوا وانتقاد بايعت والبارشاه توالوا وانتقاد انت تحضر بالشداي يا سراج الله المنير يا سراج الله المنير, يا سرى جل المنير آه آه علي, علي, آه علي, آه علي بجف النبوة يا علي وعد الدنيا واللي والله يا شفيع, يا شفيع المذنبي جفك بجف النبوة يا علي وعد الدنيا هون والله يا شفيع العلم والثنيه <تصفيق> حيدر وشيع الهويه وانت من الرافضي مشهد الباري علي حبته بوسط الضمير حبك بوسط ضمير علي يا علي يا oh, امامي ملهم افكار وغرام من القلب ارسل سلامي. كل محبة وكل يقين <تصفيق> yeah, yeah, yeah. يا علي يا امامي ملهم افكار وغرام من القلب ارسل سلامي. كل محبه وكل يقين خالد بكل الضماير بس مكينه نور المنابر خالد بكل الضماير بس مكينه نور المنابر الكتب وين مشاعر اياد البار القديم اياد البار القديم يا احلى واجمل قصيده جسدت حب العقيده والعدل صاحب نشيد ايها النور المبين يا, يا احلى واجمل قصيده جسدت حب العقيده والعدل صاحب نشيد ايها النور المبين يا, يا علي انت الشفاعه وانتدى السور الشجاع يا علي انت الشفاعه وانتى السور الشجاع بيعدك للبارطاع يا نفس طال البشير يا نفس طال البشير يا عني كلمات الشاعر جاسم الحسناوي أداء الرادود احمد الفتلاوي الهندسه الصوتية قائد الكوفي التوزيع علي الخفاف